اتخذوا أ ي م ا ن ه م جنة فصدوا سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا ي ف ت ه ر و ن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يأفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْرُوُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ ي َ ص ُ د ُ و ن َ وَرَأَيْتَهُمْ ي َ ص ُ د ُ و ن َ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيْ يَقْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا ت ن ف ق و ا على من عاد رسول الله حتى ي ف ض و ا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا ي ف ط ه و ن يقولون لئلرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل و ل ل ّ ه العزة ولرسوله و ل ِ ل م ؤ م ن ي ن ولكن المُنافقين لا يعلمون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 قلناكم ما قبل أي يأتي أحدكم الموت ما قبل أ ن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجر ق ر ي ب فأصدق ف َ ا ل ص د ق َ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ و َ ل َ ي َ ي ُ ؤ َ خ ِّ ر َ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا و َ ل ي َ ي ُ ؤ َ خ ِّ ر َ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ